قالوا آمنا برب العالمين رب موسى قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ إن هذا المكر ماكرتمه في المدينه لتخرجوا منها ام لننسف فستعلمون لا اقط طيعا ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاؤصن لكم اجمعين قالوا وَمَا تَنقُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَمَنَ بِآيَاتِ رَبِّنَا أَلَمْ مَّا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ لَنَا مُسْلِمِين وَقَال المَلَأُ مِن قَوْمِهِ فِرْعَوْنَ وَنَاءَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَا قَال سَنُقَاتِلُ كُلُ آبْنَاءٍ وَنِسَاءٍ هُم وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاوِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا إِنَّ الظَّالِمِينَ لَا يُرْزَقُونَ أَمَنِيَّشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا انْقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ قُلْ أُذِنَ لِي مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَ نَارٌ مِّن بَعْدِ مَا جِئْتَ تَنَا قُلْ عَسَى رَبُّكُمْ أَن كَانُوا قَوْمًا يَسْتَخْلَفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَتَفَاعَلُونَ وَلقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم